بعد الحمد والصلاة والسلام على رسول الله يعني اتخرت هذه الدقائق يعني الحمد لله نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في استكمال ما بدأناه في اللقاء الماضي من إعراب الإعراب والبناء في الأسماء فتحدثنا عن إعراب المفرد والمثنى وما يلحق به وجمع المغتر السالم وما يلحق به ووصل بنا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى معكم مع إعراب جمع المؤنث السالم والملحق به المفترض في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتعرف على جمع المؤنث السالم ونتذكر ما مضى ما الذي يجمع جمعا مؤنثا سالما كيف يعرب ما الملحق به وكيف يعرب وأسأل الله أن نتواصل معا حتى ننهي الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة وما تعلق بها من إعراض وشروط طبعا صفحة 42 نبدأ بها إن شاء الله إعراض جمع المؤنث السالم والملحق به جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على مفرده ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء مفتوحة على مفرده مثل زينب زينبات طبعا الكتاب كتب في هذا المثال زينب زينبات وصل أنه يقال جمع زينب الزينبات جمع زينب الزينبات وهذا هو الأدق لأن كلمة زينب على مفرد فلما جمعت نكرة فعوض عن هذا التعريف الذي كان سابقا بالألف وتاء وهذا أدق وأفضل فجمر زينب الزينات، وإذا كان في المفرد تاء في آخره حذفت مثل صالحة تجمع على صالحات، وعظيمة تجمع على عظيمات. ورد جموع كثيرة منها في قول تبارك وتعالى جماعة السالم: عص ربه إن طلق كنا أي بدليله أزواج خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل هذا جمع مؤنث سالم او المجموع بالالف والتاء سؤال هذا هو تعريف جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين بزيادة الف وتاء مفتوحة على مفرده ما الذي يجمع هذا الجمع ما الذي يجمع من الاسماء هذا الجمع اولا العلم المؤنث مثل هند ومريم وسعاد فالعلم على مؤنث يجمع جمعا مؤنثا سالما او صفة المؤنث فالعلم للمؤنث او صفة المؤنث مثله مرضع فتجمع على مرضعات حامل تجمع على حاملات فعلم المؤنث وصفته يجمعان جمعا مؤنثا سالما كذلك المختوم بتاء التانيث الاسم المختوم بتاء تأنيث مثل فاطمة جميلة تفاحة زوجة بنت ممرضة كل هذه اسماء ختمت بتاء التأنيث فتجمع جمعا مؤنثا سالما فاطمة الفاطمات جميلة جميلات تفاحة تفاحات الى اخرى ثالثا ما كان اخره الف تأنيث مقصورة يعني اسم الذي ختم بالف التأنيث المقصورة مثل كلمة فضلة وفضلة وهدى ولكن لها شروط يعني ليس كل كل اسم خطمة لألف التأليف المقصورة لا يجمع جمعا مؤنثا سالما إلا بشرط ما هذا الشرط أن يكون المذكر على وزن فعلان يعني إذا كان مذكر فعلان والمؤنث فعنى لا يجمع جمع مؤنثا سالما مثل عطشى. فلا تجمع جمعا مؤنثا سالما لأن مذكرها عطشان ففعلان فعلا لا تجمع جمعا مؤنثا سالما وإنما تجمع جمع تكسير فتقول في جمع عطشان عطاش تمام وكذلك جوعا لأنها مذكر مذكرها لأن مذكرها جوعان فتجمع على جيع فالاسم الذي خطم بألف التأميس المقصورة مثل فبلة وفضلة وهذا شرطه ألا يكون المذكر على وزن فعلان، فإن كان على وزن المذكر منه فعلان المؤنث فعل و المؤنث والمذكر فعلان يجمع جمع تكسير ولا يجمع جمع مذكر سالم. طيب يعني نحسن في نقاش بين الأخوة رجل ورجال. أنا لا أدري ما المقصود بهذه الكلمة. طبعا مثلا لو في سؤال يعني الاخوة كما قلت في اللقاء السابق ان شاء الله انا كل لقاء اجمع اللقاء بعد ان انتهى منه واجمع الاسئلة مرة واجيب عليها في اول اللقاء الذي يلي ان شاء الله طيب رابعا يقولنا اول شيء العلم المؤنث او صفة المؤنث اثنين المخدوم بتائي التأنيس ثلاثة ما كان اثره الف تأنيس مقصورة مثل حبلة بشرط ان يكون فعلان فيه منه مذكره فعلان رابعا ما ختم بألف تأنيف ممدودة مثل صحراء وحسناء جمع صحراء صحراوات حسناء حسناوات ولم يكن مذكرها على وزن أفعل على وزن أفعل مثل حمراء وبيضاء وصفراء فحمراء المؤنث مذكرها أحمر وبيضاء أبيض وصفراء أصفر فلا تجمع جمعا مؤنثا سالما لأن مذكر رزني أفعل على الترتيب أحمر وأبيض وأصفر، فكيف تجمع يعني كلمة حمراء تجمع على حمر، بيضاء تجمع على بيض، صفراء تجمع على صفر، وهكذا، فإذا كان المؤنث المذكر أفعل والمؤنث فعل، فإنها تجمع على وزني فعل ولا تجمع جمعا مؤنثا سالما. طيب الأمر الخامس من الأسماء التي تجمع صفحة الكتاب صد 42 صفحة 42 في آخرها هتحدث الآن عن الأسماء التي تجمع جمعا مؤنثا سالما مرة ثانية العالم على مؤنث مثل هند أو صفة المؤنث مثل مربع ثانيا المخدم بتاء تأنيث مثل فاطمة أو جميلة أو بفاحة ثالثا ما كان آخره أو ما آخره ألف تأنيث مقصورة ما آخره ألف تأنيث مقصورة مثل حبلة فضلة هدى ولم يكن مذكرها على وزن فعلان مثل عطشان عطشة فانها تجمع على إطاش وجوع جياع وهكذا تجمع جمع تكسير ولا تجمع جمعا مذكرا سالما جمعا مغنفا سالما رابعا ما فتم بألف تأنيث ممدودة مثل صحراء صحراوات حسناء حسناوات شرطها هذا الممدود طبعا الممدود هو كل اسم معرب انتهى بهمزة مسبوقة بألف انتهى بهمزة مسبوقة بألف شرطه أن يكون المذكر منه أفعا والمؤنث فعلاء كأحمر حمراء وأبيض بيضاء وأصفر صفراء وهكذا في ثلاثة أشياء في الألوان والعيوب والحلي أفعى الفعلاء هذه تأتي في ثلاثة أشياء وهذه معلومة قد تضاف على هامش الكتاب الأفعى الفعلاء يكون في الألوان كأحمر حمراء أحمر بالمؤنف المذكر وحمراء بالمؤنف أبيض بيضاء أصفر صفراء أخضر خضراء وهكذا كذلك العيوب كأعمى عمياء أعرج عرجاء أخفج خفجاء كذلك يكون في الحلي أي الأشياء الجميلة حليه الجمال والزينة كأنجل نجلاء ألمى لمياء أهدب هباء أشنب شنداء كل هذا لا يجمع جمعا معنى سليما وإنما يجمع جمع تكسير فتقول في حمراء حمر وفي عرجاء عرج إلى آخر خامسا بعض المصادر الدانة على المرة نجاحاً تجمع على نجاحات. هذا مصدر يسمى اسم ايه اسم مرة الذي يدل على حدوث الفعل مرة واحدة. وسأذن ان شاء الله معنا في دروس الصرف بالتفصيل. فالمصادر الدالة على المرة تجمع جمع مؤنثاً سليماً كنجاح نجاحات وطموح طموحات. سادسا من الأسماء التي تجمع جمع مؤنثاً سليماً. بعض ما لا يعقل من المذكر بعض ما لا يعقل من المذكر مثل حمام حمامات، استبل استبلات إجراء إجراءات مطار مطارات واجب واجبات سند سندات وهكذا انتهينا الآن من جزئية ما الذي يجمع جمعا مؤنثا سالما من الأسماء وقلنا هي ستة أشياء وهذا الكلام مرة معنا في أول لقاءات. نصل الأل إلى إعراب جمع المؤنث السالم. كيف يعرب جمع كيف يعرب جمع المؤنث السالم؟ يرفع بضمه، ينصب والجر بالكسرة. أجدت فيه تأعراب مفرد تماما إلا أنه في حالة النصب ينصب بالكسرة. فرفع والجر المنص يرفع والجرك المفصل وجمع التكسير. كما مرة معنا. لكن في حالة النص ينصب بالكسرة وإليكم الأمثلة قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سورة النساء الآية 34 الصالحات إعرابها مرتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة قانتات من يعربها؟ الصالحات مرتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب قانتات كيف تعرب المشاركة تغفر اللقاء قالتات الإخوة تلون معي جميل خبر مرفوع على المطرفين طيب. حافظات فالصالحات قالتات حافظات كلمة حافظات كيف تعرب خبر ثاني جميل احسنتم بارك الله فيكم لا هي فعلا ليست سؤالا بل هي خبر ثاني لا ليست نعتا يجوز لنا ان نقول طبعا في غير القرآن الصالحات قانتات الصالحات حافظات فكلمة حافظات خبر ثاني وليست نعتا لكلمة قانتات جميل جميل الصالحات مؤتدأ قانتات خبر اول حافظات خطر ثامن وكلها مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها ليه؟ جامع مؤنخ سالم قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضبن من أبصار ذننا وقل للمؤمنات للمؤمناتي طبعا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ونقول يتوب الله على الذين يعملون السيئات يتوب الله على الذين يعملون يعملون كلمة السيئات كسبة السيئات إعرابها هنا مفعول به يعملون فعل فعل يعملون فعل مضارع مرفوع وعلى مطرعه فبط المنون من, من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل السيئات يعملون فعل فعل وفعل. السيئات مفعول به منصوب وعلى مطرعه مفعول به منصوب السيئات وعلامة تنصبه هاء علامة تنصبه هاء يعملون السيئات يعملون السيئات هاء علامة تنصبه الكسرة جميلة فجمع المعنى السالم والملحق به يرفع بالضمة ينصب ويجر بالكسرة ينصب ويجر بالكسرة خلو علامة فقط الرافع الضمة أما النصب والجر فيجر ينصب ويجر بالكسرة طيب سميت هذه الكلمات جمعا سالما لماذا لماذا سمي جمعا سالما والجواب عندنا في الكتاب لأنه سلم فيها من التغيير المفرد سلم من التغيير عند الجمع كذلك جمع المذكر السالم سمي مذكرا سالما لماذا ها؟ لماذا لأن جم ذكر سالم يسلم فيه المفرد من التغيير عند الجمع ويسمى جمع السلامة لماذا لسلامة المفرد من التغيير عند جمعه تقول مسلم مسلمون أو مسلمين سلامة الكلمة دون تغيير مسلمات مؤمنات وهكذا عندما سلم المفرد من التغيير عند جمعه في المذكر سُمِيَ مذكرا سليماً وكذلك في المؤنث سمية مؤنثا سالما. أما جمع التكسير، فكأن الكلمة تكسر بالسين، طبعا بالسين. جمع التكسير لا ليس بالثاء أي التفرع لا. جمع التكسير كأن المفرد يكسر ويعاد بناؤه مرة ثانية. طيب، الملحق بجمع المؤنث السالم. تذكروا أن المؤنث السالم له شروط، له شروط وله ولأنواع. تمام اعرابه يرفع الضم ينصب ويجر بالكسرة الملحق به يعرب نفس الاعراب لكنه لم يستوفي هذه شو هذه كلمات تحفظ هناك بعض كلمات جاءت على صورة جمع المؤنف السالم ولكنها لا تسمى جمعا سالما بل تكون ملحقة به تذكروا ان المثنى وعليك وصحة الله وركاته تذكروا ان المثنى هناك مثنى وملحق به وجمع مذكر سالم وملحق به لذلك لك جمع مؤنث سالم وملحق ايضا به يعرب نفس الاعراض يرفع بالضمة وينص ويجر بالكسرة وهي طبعا هنا سيحصر معظم هذه الكلمات كلمة اولات بمعنى صاحبات اول كلمة اولات بمعنى صاحبات او, أو صواحب دمع صاحبة صواحب زي كاتبة كواكب ثاعلة ثواعل فمفردها ذات مفرد أولاد ذات لذلك لما لم يكن لها مفرد من لفظها كلمة أولاد ليس لها مفرد من لفظها بل المفرد من معناها تعرب إعراب المؤنث السالم جمع المؤنث السالم ولا مفرد لها من لفظها فلذاتها والحقات جمع المؤنث السالم قال الله تعالى وأولئك الأحمال أجلهن أي ضعنا حملهن وأولئك أولئك هذه معتدَّ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا بالحق بجمع المؤنث السالم قال الله تعالى وإن كن أولئك حملن فأمفقوا عليهم حتى يضعنا حملهن وإن كن أولئك كن أولئك من يعرِبها وإن كن أولئك من يعرب كلمة أولادي يا مكسورة تحت التكسرة وإن كنا أولادي حمل أولادي كيف تعرب جميل حسنتم خبر كان جزاك الله خيرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه من يصدق تمام تلام بالكسرة خبر كان منصوب وعلامة نصبه كسرة طبعا إجابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مؤنث السالم. أين اسم كان؟ أين اسم كان؟ ها. أين اسم كان؟ وإن كنا أولادي وإن كنا أولادي قلنا أولادي خبر كان. أي نسم كان مقدر؟ أي في إجراء أخرى؟ وإن كنا أولادي كنا أولادي جميل أحسنتم بارك الله فيكم نون النسوة. جزاك الله خيرا. نون نسو هنا ضمير مبني في محل رفع اسم كان. ضمير مبني في محل رفع اسم كان إن كن أولادي. طبعاً نون نسو هنا وبغمة في نون كان فأصبحت قول لا وأولادي خبر كان منصوب علامة نصبه الـ الكسرة نيادت عن الفتحة لأنهم الحق بجمع مؤنث السالب. كلمة أولاتي الكلمة الأولى في الملحقات بجمع المؤنث الآية السالم ثانيا ما سمي به هذا الجمع وصار علما لمذكر أو مؤنث إذا سمي بهذا الجمع وصار علما على مذكر أو علما على مؤنث مثل سعادات سعادات فتاة اسمها سعادات وأخرى اسمها عنايات وأخرى اسمها نعمات وعطيات وجمالات إلى أخير فسعادات وعنايات ونعمات تطلق على مفرد مؤنث علم على مفرد مؤنث طب كلمة السادات أو بركات أو عرفات يطلق على المفرد المذكر فما سمي به هذا الجمع وصار علما لمذكر أو مؤنث فإنه يلحق به يلحق يلحق له ثالثا نحن نتحدث الآن عن الأسماء الأسماء التي تلحق بجمع المؤنث في إعرابه جمع المؤنث السالم يلحق به في الإعراب كلمة أولاد لماذا؟ لأنها تعرب إعرابه ومفردها صاحبة ليس له مفرد من نفذها كذلك ما سمي به هذا الجمع وصار علما لمذكر أو مؤنث ثالثا ما كان رفضه جمع مؤنث ولكنه يدل على مفرد مذكر مثل عرفات فإسم مكان اسم مكان المكان المعروف الذي عرفه الله اسم مكان يقف عليه الحجاج في مكة مكرمة أو يدل على مفرد مؤنث مثل أذرعات وهي قرية بالشام تمام فعرفات وأذرعات كذلك هناك بعض المنحوظات ذكرها مؤلفه الكتاب الملاحظة الأولى هناك بعض كلمات تشبه جمع المؤنث السالم لفظا أنت مجمعي بعض الكلمات بعض الكلمات تشبه جمع المؤنث السالم لفظا آخرها ألف الوتاح وتسمى بها أسماء بعض الفتيات مثل عطيات ونعمات فأصبحت علما على مفرادة عطيتها هذه فتاة ونعمات كذلك علم على مفرد ليست عطية وعطية وعطية ونعمات ليست نعمة ونعمة ونعمه كيف تورى هذه الكلمات كعطيات ونعمات الأفضل في إعرابها أن تعرض إعراب الممنوع من الصرف وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم ممنوع من الصرف أي يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة الأفضل فيها طب فنقتل أنها أعربت إعراب المؤنث السالم ملحقة به لا ضيره فلاها إعرابان إما أن تعرب إعراب المؤنث السالم وإما أن تعرب إعراب الممنوع من الصرف مثال والنصب والجر هو الذي يفرق أو الجر تقول شرحت لنعمات شرحت لنعمات لم حرف جر ونعمات مجرورة وعلامة جرها الكسرة تمام لأنه ملحقه تجمع المؤنث السالم ونونت انتبه ونونت شرحت لنعمات ها تمام طيب إذا قلت شرحت لنعمات تاء أو لعطيات تاء فهي معربة الآن طبعا مجرورة وعلامة تجريها الفتحة ولم تلون فهي معربة إعاد من من الصرف وهذا هو الأفضل فإذا كان الاسم الاسم المفرد يختم بالألف والتاء مفرط على مؤنث علم على مؤنث علم على مؤنث وختم بالألف والتاء تعطيات ونعمات لك فيه إعرابان إما أن يعرب جمع إعراب المؤنث السالم يعني رفعا بالضمة ونصبا وجرا بالكسرة وينوّن وإما أن يعرب إعراب من النوع للصرف أي بالضمة رفعا حضرت عطياته رأيت عطياتا شرحته لعطيات يعني نوع من الصرف يعني يرتع بالضمة ينصب ويجرد الفاتحة ولا ينون والأفضل هذا الإعراب لو إعرابنا نوع من الصرف أي من نوع من التنوين مضحي أخونا الجزئية دي نقولها تاني كلمة عطيات تشبه جمع المؤنة السالم ولكنها تعرب بطريقتين إما أن تعرب إعراب المؤنة السالم رفعا بالضمة ونصبا وجرا من كسرة وننون وإما أن تعرض إعرابا من نعلن الصرف وترفع بالضمة وتنصب وتجر الفتحة ولا تنون والثانية هي الأفضل أي نعلن الصرف الأمر الثاني الذي يشير إليه مؤلف الكتاب إن كان إن كان الاسم ثلاثيا وسطه صحيح ساكن اسم ثلاث وسطه صحيح ساكن يعني من ثلاث حروف وأوسطه صحيح ليس حرف إلا ليس حرف الواو ولا الالف ولا ياء، وسطه صحيح ساكن، وأوله مفتوح. المثال يوضح كلمة ركعة، ركعة كم حرف ثلاثي، أوسطه الكاف حرف صحيح ساكن، أوله مفتوح في الراء. كذلك سجدة، زهرة، نظرة. فتح الثاني عند جمعه بالألف والتاء المزيدتين يعني عند جمعه جمعا مؤنفا سليما نقول ركعات سجدات نظرات زهرات مرة ثانية إذا كان الاسم الثلاثيا وسطه صحيح ساكن اسم ثلاثي وسطه صحيح ساكن وأوله مفتوح مثل ركع وسجد وظهر ونظرة فتح الثاني الحرف الثاني اللي هو كان ساكن كان ساكنا يفتح عند جمعه بالألف وتأي المزيدتين فنقول ركعت الكاف كانت الساكنة أصبحت مفتوحة سجدت نظرات زهرات إذا كان هذا المؤنث الساكن الوسط صفة مثل ضخمة أو عبلا ضخمة أو عبلة أو كان تانيه حر أو كانت أو ساكن تانيه حرف علة مثل بيضة أو جوزة يظل هذا الحرف الساكن ساكنا عند جمعه أمثلة فنقول بخمات وعبلات وبيضات وجوزات وإذا كان الثلاثي الساكن الوسطي مكسور الأول نقول مفتوح الأول مفتوح الأول ساكن الثالث هذا ثلاثي ساكن الوسط لكن مكسور الاول او مضموم مثل خدمة خدمة طبعا ثلاثي اوسطه حرف صح ساكن لكن اوله مكسور او حجرة مضموم الاول وساكن الثاني جاز تحريك الساكن جاز تحريكه يعني ممكن يبقى ساكنا خدمات او حجرات ويجوز خدمات او حجرات جاز فيه التحريك وجاز فيه السكون نوجز ما سبق عرفنا جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من سنتين بزيرة ألف و على المفرد وقلنا ما يجمع جمع المؤنثا سالما العالم المؤنث و أو صفته المختوم بالتاء المخطوم ألف تأيس المقصورة بشرط أن يكون فعلان ومذكئ ومؤنس فعلة نا خُطنا بألف تاء، بألف وتأ، بألف تأنيس ممدودة بشرط أن يكون المؤنث المذكر أصع، والمؤنث فعلاء. بعض المصادر الدل على المرة، بعض ما لا يعقل والمذكر. هذا ما يجمع معًا مؤنثًا سالما وإعرابه يرفع الضمة، ينصب وجر الكسرة. طبعا الرفع الضمة على مقصية والجر الكسرة أصيلة، لكن نقصد الكسرة نيابةً عن الفتحة على مفرعيّة والملحق به. كلمات تعرف محصورة منها كلمة قولات <تصفيق> كلمة قولات وما سمي به هذا الجمع وصار على من المذكر أو ما كان لغضه جمع مؤنث لكنه يدل على مفرد مذكر أو مؤنث وقلنا بعض هذه الملحوظة ننتقل الآن إلى الأسماء الخمسة وإعرابها صفحة 45 الأسماء الخمسة وإعرابها يبدأ الدرس بقطعة من سطرين تقريبا تمام ويبدأ في ذكر هذه الأسماء الخمسة في حالة الرفع والنصب والجر ويحلل العلامات والشروط طبعا الأسماء الخمسة اتداءا هي والبعض نسمى الأسماء الستة أب أخ حم فو ذو، والسادس وغير كلمة هنو هذه الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة الأسماء الخمسة أو الستة هي هي أب أخ حم فو وذو ويضاف كلمة إيه هنو هذه الأسماء لها إعراب خاص بها ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء واو ألف ياء رفع نص جر ولكن بشروط بشر شرطها أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم هذه شروط تختص بالجميع حاضر منفص القراج ان شاء الله فالاسمه خمسة مرة ثانية هي أب أب أخ حم فو ذو وهنو هذه هي الستة حتى تعرب إعرابها بالحروف لها شروط إعراب الحروف أولا ترفع بالواو تنصب بالألف تجرب الياء طبعا الرافع بالواو نيابة عن الضمة تنصب بالالف نيابة عن الفتحة تجرب الياء نيابة عن الكسرة كل علاماتها فرعية في الرفع والنصب والجر واو الف ياء علامات فرعية طيب هذه الاسماء الستة او الخمسة لها شروط حتى تعرض هذا الاعراب ما هذه الشروط ان تكون مفادة فان كانت مثناء او مجموعة تعرضت اعراب المثنى والجمع كما سأتي معنا تكون ثانيا أن تكون مكبرة ليست مصغرة أب ليست أبي أخ ليست أخي إلى آخرة فإن كانت مصغرة تعرفت إعراب المفرد بالعلامات الظاهرة الضم والفتحة والكسرة وستأتي الأمثلة ثالثا أن تكون مضافة وهذه الإضافة لغير ياء المتكلم أن تضاف إلى اسم ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون هذا المضاف ياء المتكلم فإن أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالعلامات المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني الكسر التي تناسب ياء المتكلم التي اتصلت بها وكلمة فو لها شرط هي طبعا فو بمعنى ثم أن تكون خالية من الميم وكلمة ذو أن تكون بمعنى صاحب وأن لا تكون اسما موصولا لأن ذو قد تأتي اسما موصولا قال القائل لا وَذُو في السماء عرشه يعني لا والذي في السماء عرشه طب هل لها إعراب واحد لها ثلاثة أعريب إما أن ترفع بالواو قنصب بالألف تجرب الياء هذا إعراب بالحروف وإما أن تعرب إعراب الاسم المقصور يعني تلزم الألف وترفع بالضمة قنصب بالفتحة تجرب الكسرة ولكن مقدرة وسيأتي الأمثلة معنا وإما أن تعرب بالحروف الظاهرة ويحتف آخرها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تضرب الكسرة وسيأتي معنا دا ملخص ما سيقال في, في بقية هذا اللقاء وإليكم الـ الكتاب الذي أمامنا ذهب زميلي ليكشف عن نتيجة أخيه طبعا أخيه مضف إليه مجرور وعلاب تجاريه الياء فوجده من أوائل الناجحين فعادة وفوه مملوء بالابتسامة وفوه فوه. مبتدأ طبعا ممكن بعض الإخوة تصدق على يقول عادة وفوه يقول واو حرف عطر. وفوه اسم معقوف طبعا هذا لا يجوز من وجوه لأن أولا كلمة عادة فعل ولا يعطف الاسم على الفعل ولا يعطف حتى على الضمير المستتر في اللي هو تخديره هو الواو هنا اسمه واو الحال واو الحال عادة وفوه مملوء بالابتسامة كيف عادة وفوه مملوء فوه مبتدأ مرفوع مرفوع بن رفعه الواو مضاف إليه مملوء الخبر والجملة كلها في محل نصب حال وسيأتي إن شاء الله في حينه يعرب الحال وأنواع الحال لكن تابع معي فقط وانتبه إلى الأسماء الخمسة أخيه مضاف إلى مغرب الياء فوه مبترأ مرفوع بالواو واو وأبلغ أباه أبلغ هو أباه أفرول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه هم الأسماء الخمسة وكان في زيارتهم حمو عمه حمو كان في زيارتهم حمو عمه فكان حمو عمه في زيارتهم فحمو هنا اسم كان مؤخر تمام اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو فهنأهم بالتفوق وأكد لهم أن ذا الجهد المتواصل جدير بالتفوق أن ذا الجهد يعني صاحب الجهد ذا الجهد أي صاحب ذا هنا اسمه أنه منصوب وعلامة نصبه الألف بعدها فقرتان في شرح هذه الأنفلاء أعرضها مرة ثانية سريعا أخيه بضغط إلى مرفوع نجاريه الياء فوفو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو أباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف حمو اسمه كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو ذا اسم أن منصوب وعلامة رصبه الألف لاحظ في هذه الأسماء التي وردت أمامنا في القطعة تجد أنها كلها مفربة ليست مسنن ولا جمعا كلها مضافة كلها مكبرة والإضافة لغير الياء وكلمة فو هنا لم يتصل بها الميم وكلمة ذا هنا بمعنى صاحب وهذه هي الشروط وهذا هو الإعاب بعد ذلك يتحدث في الكتاب عن شروط اعراب هذه الاسماء الخمسة هذا الاعراب في نصف الصفحة ترفع بلواو تنصب الالف وتجرب الياء لها شروط ان تقنى مفردة غير مثنات ولا جمعا نجح اخوك رأيت حماتة اعجبت بذل الخلق الكريم. تمام نجح اخوك فاعل مرفع عطرف هيرواو رأيت حماتة وفعول ليه منصوب على متصبير الالف أعجبت بذي الخلق اللي وذي اسم جر بعد الباء وعلامة جره الياء طبعا نيابة عن كسران من الأسماء الخمسة أو الستة فلو كانت مثنى لأعربت بعراب المثنى تذكرونه رفعا بالالف ونصبر جرا بالياء الأمثلة هذان أخوان هذان أخوان مرتلق وخبر مرفوع وعلى رفعه الألف إن أخويك كريمان إن اسم إنا منصوب وعلامة رصبه اليا أعجبت بأخويك بحف جر أخويك اسم مجرور وعلامة جره اليا رصد الكلام إذا كانت مثنى تعرب إعرابا مثنى ولو كانت جمعا لأعربت إعراب جمع التكسير مثل يكرم الآباء في عيدهم هو الآباء المعيد نعرف عيد الام <تصفيق> يعني بنلعب دي لا اضافه ايه ده في عيد عيد اب يبقى يضاف البدعه بدعه اخرى عامه يكرم الاباء كل يوم يكرم الاباء كل يوم يكرم الاباء ها من يعرب الاداء ماذا يعني انتباه اخو معانا كده يكرم الاباء يكرموا الأداء جميل جميل بارك الله فيك نائب ناعل تمام مرفوع وعلامة رفعين الضمة لماذا لم يرفع بالواو أو نائب ناعل تمام جميل لماذا لم يرفع بالو هليل أبو الزهراء قال أنه جمع تكسير إحسان بارك الله فيك جميل جميل بارك الله فيكم جميعا المجمع تفسير لماذا لم يكن الأسماء الخمسة لأنه غائة جميعا طيب علينا أن نبر الآباء آ. علينا أن نبر الآباء آ. رب رحمهما كما ربانا صغارا علينا أن نبر الآباء آ. أن نبر الآباء وفعلهم به منصوب وعلى رفوصبي الفتحة لماذا نقول بالألف؟ لأنه جمع تكسير ليس من الأسماء الخمسة فقد شرط الإفراب بر الآباء يقربنا إلى الله بر الآباء طبعا مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جري الكسرة جمع تكسير تمام بروا آباءكم تبركم أبناءكم بروا آباء نفعل بأيضا موصوحيكم عن تسبيل كسرة الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير المتكلم. طب لو أضيفت إلى المتكلم لو أضيفة إلى ياء المتكلم تعرب بحركات مقدرة على ما قبل ي المتكلم رفعا ونصبا وجرا لماذا قدرت العلامة منع ما منظورها ماذا اشتغال المحل بحركة المناسبة ابي رجل عظيم ابي رجل عظيم ابي هنا مبتدأ مرتفع على مطرفعه طبعا الضم المقدرة ابي ب الباء تحتها كسرة من الذي منع ظهور الضم الذي منع ظهورها اشتغال المحل هي الباء الحرف الأخير بحركة المناسبة هي الكسرة التي تناسب الياء المتكلم إن أبي إن أبي رجل إن منصوب علامة مصفي فتح المقدرة تعلمت من أبي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة خلصت الكلام هذه أسماء الخمسة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب بالعلامات المقدرة رفعا ونصبا وجرا منع من ظهور علامة الضم الفتحة الكسرة اشتغال المحل بحركة المناسبة لي الكسر يناسب الياء المتكلم طيب تمام طيب لو كانت غير مضافة وعربت بالحركات الأصلية ها؟ كل عربي أخن لجميع كلمة أخن كل عربي أخن كلمة أخن هنا أخن لماذا لم تعرض إعراب الأسماء الستة أو الخمسة ها؟ كل عربي السطر الثالث من تحت أسهل الصفحة السطر الثالث من أسهل الصفحة كل عربي أخ لجميع العرب كلمة أخ قلنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظهر لماذا لم يعرب أحسنتم جميل ليست مضافة طيب ايه. اشتركت مع أخ مخلص في الرأي ما رأيكم في هذا الإعراب الكتاب ذكر أمامنا اشتركت مع أخ مخلص في الرأي المجرور وعلامة جره الكسرة ما سبب الجر هنا اشتركت مع أخ مع أخ كلمة أخ مجرورة لماذا جرت هل أنها مضف إليه أم لأناس مجرور لا يعني سألت عن سبب الجر هل ضاف أحسن بارك الله فيكم تمام لكن العبارة في الكتاب قد توهم أنه إثر مجرور لا هي مضاف إليه مجرور مضاف الأصح أن نقول الأفضل والكتاب طبعا كتب اشتربت مع اخ مخلص في الرأي كتب مجرور وعلى مجره الكسرة العبارة صحيحة لكن قد توهم انه يريد سبب الاعراب الجر ابدا والسبب الاعراب هنا له مجرور بالاضافة مضاف اليه مضاف اليه مجرور فلو الاخر يكتب في الواقع بيتمت مجرور تحتها كده مضاف اليه مجرور وعلى جره الكسرة ان تكون مكبرة غير مصغرة وإلا أعربت بالحركات الأصلية أن تكون مكبرة ليست مصغرة كلمة أب تصغيرها أبي أخ أخي لو صغرت أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة بالضمة والفتحة والكسرة يعني أنا لا أفهم يعني أين فصلت يعني لو في حد متابع يعني عفوا فصلت انفصلت طيب يعني آه طب خير ان شاء الله أن تكون مكبرة تغير مصغرة وإلا أعلم بالحركات الأصلية الظاهرة نقول هذا أخيل لي هذا مبتدى وأخيل ها تمام ها أخيل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم أهديت أخيا طبعا تصغير أخ أخي اهديته اخيا ليه كتابا طبعا في المثال ده في خطأ في الكتابة يعني القوة على كالما اهديته يعني اللي مستحب يتابع التصحيح الضبط اشين القوص بعد كالما اهديته اخيا مفعول به منصود بارك الله فيك اخ مصطفى اخيا مفعول به منصوب وعلم النصبي الفتحة استمعت إلى نصيحتي اخيا طبعا هنا مضاف إلى مجرور واعلامة جرية الكسرة اه ما الحضاظ عن الأسماء الخمسة؟ علَمَ أنَّ وقتَ يعني الطربي انتهى من الخمس دقائق، فمعزَرتنا نستغلُها كملةً، تأخَرَنا تقريباً تلتاشر دقيقة. ما الحضاظ عن الأسماء الخمسة؟ ذو من الأسماء الخمسة؟ لا تضافُ إلَّا إرسم ظاهر، يعني لا تضاف إلى الضمير، لا تضاف إلى الضمير. كلمة ذو تضاف شرط أن تكون مضافة وأن تضاف إلى اسم ظاهر. فلا تضاف إلى الضمير. تمام ذو من الأسماء الخمسة لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر وتكون بمعنى صاحب هل لها معنى آخر غير صاحب؟ أنا أقول هذا رجل ذو علم ذو مال ذو أدب ذو خلق يعني صاحب مال صاحب علم صاحب أدب صاحب خلق هل كلمة ذو لها معنى آخر؟ نعم قد تأتي بي بي بي ويقصد بها اسم موصول قولك لا وذو في السماء عرفه يعني لا والذي لا وذو في السماء عشو جميل تأتي اسما موصولا تمام بمعنى الذي وتقول بمعنى صحيح مثله أبوك ذو خلق ومؤنث ذو ذات ومثناها ذواء في الرفع وذوي في النصب والجر وجمعها ذو في الرفع وذوي, وذوي في النصب وفي الجر لكن إذا كانت أسماء خمسة كما اتفقنا لا تقول إن أحسن ذو ذو طائيا أحسنت بارك الله فيك وبئري ذو حفرت وذو طويت ذو بمعنى الذي أحسنت بارك الله فيك فلا تأتي في الأسماء الخمسة إلى مفردة ولكن قد تثنى وقد تجمع فتخرج بذلك عن الأسماء الخمسة وتعرب إعراب المثنى وتعرب إعراب المذكر السالم كلمة فم طبعا معنى فم من الأسماء الخمسة وقد تضاف إلى ضمير فتقول فوك أو تقول فو زيد فوك رائحته طيبة مبتدأ مرفوع وعلى مطرفعه الواو وقد تضاف إلى اسم ظاهر فطمع فوك وضيفت إلى الضمير وقد تضاف إلى اسم ظاهر مثل فو الكذاب رائحته كريهة فو الكذاب رائحته كريهة من كذب وهي بمعنى ثم لا تعرب اعراب الاسماء الخمسة الا اذا كانت غير متصلة بالميم فاذا اتصلت بالميم تعرب بالحركات الاصلية فترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجرب الكسرة فتقول هذا فم نظيف شممت فما نظيفا نظرت الى فم نظيف هذا فم خبر بالضمة المثال الثاني شممت فما فعل به منصوب وعلامة نصبه الفتحة نظرت إلى ثمن اسم مجرور وعلامة جريه الكسرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوف بضم النام لخلوف فن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف ثمي ثمي مضاف إليه مجرور وعلامة جريه كسرة أهلا وابن أسان خمسة لماذا اتصل به الميم ثالثا كلمة أغن أصلها أبن أبن أبن أبن بفتح الباء وتثنيته أبوان رفعا وأبوين نصبا وجرا وجمعه آباء كلمة أخ أصلها أخو يعني الإخوة الذين يحسونها في المعاجم كلمة أب معجمها أبوة وأخ معجمها أخوة بفتح الخاء وتثنيته أخوان رفعا وأخوين نصبا وجرا وجمعه إخوة او اخوان اخوة او اخواء او ايه او اخوان حمو اصنوها حمواء بفتح المين حموان في طبعا في التثنية رفعا وحموين نصبا وجرا وجمعه احماء والحم ابو الزوج والحمات ام الزوج طيب بقي لنا جزئات اخيرة حتى ننهي هذا الدرس بسلام الله وليس سريعة اعرابها بالطرق الثلاثة بالحروف التي مرت معنا هذا أبوك رأيت أباك سلمت على أبيك ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بلي هناك اعراب الثاني يعرب اعراب المقصور حضر أباك رأيت أباك سلمت على أباك حضر أباك فاعل مرفع مطرفيه ضم المقدرة لماذا؟ اسم مقصور يعرب على المقصور رأيت أباك بفعور بهم الصدفة مقدرة سلمت على أباك تلزم الألف في الحالات الثلاثة رفعا ونصبا وجرا وتعرب للعزمات المقدرة الضمة الفكعة الكسرة هذه حالة ثالثة حالة ثالثة تعرب بالحركات الظاهرة مع حرف آخرها حضر أبوك رأيت أباك سلمت على أباك جميل إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غاية أحسن. في إعراب المقصور إن أبا اسمه إن منصوب مضبيه لا تقول ألف فتحة وأبا أباها ولم يقل وأبا أبيها قال وأبا أباها. ها فهو إعراب هنا إعراب المقصور الضمة رفع الفتحة لصبا الكسرة جرًا طبعًا كلها علامات مقدرة. الحالة الأخيرة في الإعراب حضر أبوك. رأيت أبك سلمت على أبك ضم ظاهرة فتح ظاهرة كسر ظاهرة ويكون تكون محذوفة الآخر فلا تصل بها الأليف ولا الواو ولا الياء إلى هنا حسنت بأبي اقتدى عدي في الكرم وهكذا البيت بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن شابه أبه فما ظلم برك الله في أخب الزهراء وذكرك بالخير الى هنا ايها الاخوه لقد وصلنا الى نهاية هذا الدرس من الحديث حول عن جمع المؤنث السالم وما يلحق به وجمع والاسماء الخمسة وإعرابها وشروطها وان شاء الله يكون اللقاء القادم كاملا على حول الممنوع من الصرف ما هو وكيف يعرب واسباب المنع وكيف يعامل معاملة المفرد اعراضا عاديا والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم حرصا وتقبل منا ومنكم ومن إخل قائمين على هذا الأمر نفعنا الله وإياهم بما يقال في كل هذه الدروس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاختبار والله صحت لكن هي المشكلة يعني يبدو أن الأصل مقدار يقصي على الآن فسأبلغهم لتجا الهاتف لأنني لا أستطيع رفعها على الموقع يعني حاولت مرات عديدة ان ارفع الاختبار لكن يعني اعذروا الجاهل فلا اعلم كيف ترفع النتائج عليهم طيب انا يعني عفر اظن في اتصال من الاخ المقداز سابلغه الدرجة ان شاء الله في الهاتف هو يعني ايه انج ابقاه حيث ويشاء الله خيرا والسلام عليكم وبركاته سبحانك اللهم ومحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله يعني لا ارى لا ارى والله مكروها في نور لديكم ها الدكتور محمد اللي اتصل بي الآن والكهرباء عندهم منقطعه محمد فرحات يعني بيعتذر ويرجو أن تأتي الكهرباء الآن ليبدأ درسه لكن للأسف الكهرباء فعلا عنده منقاطع من حيلة داسة مفيد هو بيعتذر لحضراتكم ربنا اليسر أمره إن شاء الله ويرد له الغائب النر المفتقد إن شاء الله يعني ممكنكم الإخوة أنا باقترح يعني أنكم ينتظروا أمر 10 دقائق وإلا فلا يعني يتعطل إخوة ده والله كانت عندي منقاطع الحمد لله من جات قبل درس روحي ساعة يعني درسكم رد النور علينا أنت نور علينا الحمد لله يعني طيب استأذن حضراتكم يصر الله ده أنا ولكم جميعا وإن شاء الله أوعدكم بأن الدرجات الوقت الحالة نتصل للإخوة القائمين على الأمر اتصل بهم واملهم الدرجات وامراد معزرة عمتها تقديرات يعني ممتاز جيد جدا جيد وهكذا ان شاء الله الامتحان القادم باذن الله نضع الدرجة تفصيلية في اللقاء القادم ان شاء الله في الامتحان القادم سبحانك اللهم وحمدك اشهد ولا لا اله الا انت استغفرت واتفق اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته